قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن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 وأبلغكم ما أرسلت به غ ك قوما تجهلون فلما رأوه عارضا س أوديتهم قالوا هذا عارض و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 وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا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 قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.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 ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يَعْيَ خلقه ولم يعيب خلقه بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير.